ونزلنا نتحدث عن آفات اللسان واليوم نتحدث عن آفة صعبة وآفة مرذولة وآفة نود أن نتخلص منها جميعا ألا وهي كالذة الأذى أو الإذاء باللسان هذه مصيبة كبيرة الأذى يدخل تحت هذا الأذى أنواع كثيرة من المن في الأعطيات تقول أنا صنعت كذا أنا فعلت كذا تخيل أنت أن هذا الموظف جئت به من بلده وكان فقيرا معدما لا يملك شيئا وكجئت به من عائلته أو قبيلته وهو إنسان لم يكن له حظ في هذه الدنيا من مال أو غير ذلك وأعطيته من المال حتى صار في هذا الوضع ثم بعد ذلك يتنكر إليه هذا إنسان يعني يبطل ما صنع بالمن والأذى الله عز وجل يحذر الذين آمن يحذر المسلمين لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى هذا نوع من الإذاء أن تؤذي مشاعر الناس أن توزي كثير من الأزواج كل يوم تقريبا في لسانه دائما اذا رأى من زوجته امرا معينا يريد ان يؤذيها ويقول انا سوف اتزوج عليك انا سوف اخر اسلام انت لا تريد ولا اتخافها من هذه المشاعر على زوجتك فتخاف منك وتتوجس منك خيفة يعني الانسان هذا يريد ان يصنع شيئا لا يريد يعني ان يعمل حرب اعلامية حتى يقوم بما يريد لا نحن هنا لنا نتكلم عن مسألة التعدد هيثية سليما ولو سليما هذا امر واضح في الكتاب لا عز وقد انسان له اعرف واهل مكة ادرى بشعابها لكن نحن نقول ان داعي اذاء مشاعر الناس داعي لان اذا بعضك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك يعني تكلمنا طبعا في اول حلقة من الاذى عن الغيبة والنميمة هذه من الافات الخطيرة من نوع الاذى الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسموا ثم من باب الاذاء ايضا من باب الاذاء ان تشتم الناس وان تسب الناس الانسان يجب ان يعتقد هذه كلها معاني من معاني الاذى الانسان ايضا من باب الاذاء انظر الى مراعاة الاسلام لمشاعر الاخرين اذا جلس ثلاثة فلا تناجى اثنان دون الاخر فان ذلك يؤذي المؤمن والله عز وجل يكره اذى المؤمن هكذا قال صلى الله عليه وسلم فيما روى الامام البخاري ومسلم لا يتناجع اثنان دون واحد فان ذلك يؤذي المؤمن والله عز وجل يكره اذى المؤمن سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم انظر الى عظمة الاسلام وخلق الاسلام ان السائب بن خلاد رضي الله عنه روى ان رجلا ايام النبي صلى الله عليه وسلم اما قوما فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فلما فرغ قال الله عليه وسلم لا يصلي بكم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 ما ابتلي به المسلمون من قهاوي الممتلأ بها الشوارع سبحان الله وهي على قرعة الطريق ويجلس الناس فارغين من كل شيء لا مهمة إلا للغيبة والنميمة والخوضة في الأعراض والكلام عن الفوضى واللغوة هذا الكلام البعضين ثم ينظرون الى الذاهب والغادي والرائح والرائحة والواكب والماشي سبحان الله هذا نوع من الاذى والاذى نحن منهيون عنه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 وجدت متأخرة تفرق المسلمين في الصلاة وتفرق وتؤذي الناس وهم جالسون وتجد انسان اخر داخل المسجد واعزاكم الله قد يمسك حذاءه بيدي او تتقاطر من يديه اثار الوضوء وتقعف على على الناس ليس هذا من الاسلام الاسلام عبارة عن احاسيس عظيم عبارة عن مرعاة شعور الاخرين عبارة عن يعني ان المسلم كالنحلة اكلت اكلت طيبا وان اطعمت اطعمت طيبا واذا وقفت على عود لن تخدش ولم تكسر انظر الى الاذى عندما تخوض أنت في اعراض المسلمين انظر الاذى الذي يلحق بالناس، الناس الاذى الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم ولبيت الصديق في حديث الافق انظر هذا امر خطير لان الانسان اذا وقع في اعراض الناس واذى الناس بالطول فربما صدق بعض مرضى القلوب بما يقال عن هذه الاسرة وعن هذه العائلة فتقول هذه الكلمات سبب في هدمة ولياذ بالله من العالمين اسرة من والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فكان لبعضهم اعلاها ولبعضهم اسفلها فكان الذين في اسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو اننا خرقنا في نصيبنا خرقا فلا نؤذي من فوقنا فان تركوهم وما ارادوا هلكوا جميعا وان اخذوا على ايديهم نجوا جميعا فقضية الاذاء هذه سواب القول او الفعل يجب ان يشارك المجتمع كله في ضبط ايقاع المجتمع في ان لا يؤذي احد احدان وكان كلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم اذاء من قريش كان يقول يرحم الله اخي نوسى اوذي اكثر من هذا فصبر ولعل هذا الرجل الذي يقص عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه في الطريق رأى غصن الشجرة به شوك يمين على الطريق هكذا فنحاه لكي لا يؤذي المسلمين نحى غصن الشجرة عن طريق المسلمين بشره النبي صلى الله عليه وسلم بانه كان من اهل الجنة ولعل ما سمعنا حديث البخاري من كان يمره بالله واليوم الاخر فلا يؤذي لا يؤذي حتى وصل الاذى الى اذى الرائحة ان من اكل ثوبا او بصلا فلا يدخل المسجد فالانسان ذو الرائحة صار حتى بلثان انه طيبا فليعتسل ويتوضا كثير من الناس للأسف الشديد يدخلون الى المساجد وربما رواح تنبعث عزك الله من اقدامهم ان بعض الناس الله وضعها يقل لها رائحة هذه طبيعته يجب ان يتغلب عليها اما بالوضوء في كل صلاة حتى لا يوزي المسلمين أن الملائكة تتأذى من الرائحة الخبيثة هؤلاء ايضا المدخنون عفو الله كميع نسأل الله العفو والعافية يؤذون الناس بالراحة السيء بما يدخنون ويخرجون من أخوائهم وانوفهم هذه الراحة الكريهه وهم لا يعلمون أن الملائكة تتأذى مما تأذى منه الناس فالملائكة تحب الاريح الطيب وتحب الكلام الطيب والملائكة لا تحب الاريح الخبيث لا تحب رائحة البصل ولا رائحة الثوم ولا رائحة التككين رائحة السجائر وإن كان البصل والثوم حلالا فإن التدخين حرام ولكن كثير من الناس يدخل المسجد وفي جيبه علبة السجائر وتقع من جيبه يصلي، والناس ينظرون абсолютно يا أخا يعني اتق الله رب العالمين هذه الصور من الإيذاء يجب أن الإنسان يراعيها فالإسلام عبارة عن خلق عبارة عن أن أدخل السرور على الناس ولا أدخل الحزن والكابع على الناس وكان العلماء ينصحون أنه إن لم تنفع أخارك المؤمن فلا تضره وإن لم تفرحه فلا تحزنه وإن لم تمدحه فلا تذمه. يعني انت انسان لا تريد ان تنفع ايزان لا تضر لا داعي ان تضروا طالما ناك لا تستطيع نفعه وانت لا تستطيع ان تدخل عليه فرحا فلا تغمك بالاخبار سيئة وتغمك بالاذاء عن الكلام عن فلان عن عملان فلان عملان وان لم تندحه فلا داعي ان تضمه وتقول فيه كلاما سيئا وهذاك المسلم في تعامله مع الاخرين يجب ان يتخذ كبير المسلمين الرمئ وأوسطهم أخاً وأصغرهم إبناً فليبرأ أباه وليصل أخاه وليعطف على ابنه هكذا يوعي الإنسان نفسه عن الإذاء. الإذاء أيضاً أن تكذب على أخيك أو على إخوانك أو تكذب الزوجة على زوجها والزوجة على زوجها على جاره والإنسان. بدر. ومن أشد الإذاء إذاء العلماء وإذاء رجل السن وإذاء الأطفال وإذاء الحيوانات التي لا ناصر للضعفاء الذين لا ناصر لهم إلا الله عزوجل من ضمن الأذى أن تغش في الكلام وفي القول وتوش في السلعة هذا نوع من الإيذاء أن تؤذي الناس بأن تكتب شهادة معينة هذا إيذاء سلبي ومن يكتمها فإنه آثم طالب يطلب منك شهادة لنجاة إنسان معين من شر ما فنجدك للأسف الشديد تؤذي وتكتب الشهادة وربما العكس أيضا الرجل هناك يشهد شهادة تزور فهذا أيضا وليه الله رب العالمين من أسوأ أنواع الإيذاء عقوق الوالدين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 ولا بافعالنا لان المسلم عباره عن انسان وجوده ان غار حن الناس اليه وان مات ترحم الناس عليه لكن لا نكن مع الناس ان غبنا ما حنوا الينا وان متنا ما ترحموا علينا لاننا ربما كنا نؤذيهم فاللهم ابعد عنا هذه الصفه يا رب العالمين صفة الاذى ولا تجعلنا من هؤلاء الذين يؤذون الناس باقوالهم ولا بافعالهم آمين.